<سؤال> <تجنس> موقع روائع التلاوات يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنووز ما إنما فاتحه لتنو بالعصبة لتنو بالعصبة أللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ, يقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرْ